بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلى فيه رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي طعمهم من جوع وآمنهم من خور